لآن لا القرآن ل ل ا ه م إنا عبادك ب س و ع ب النابلسي د ك بنو إمائك فينا, حكمك عجل فينا قضاءك ل ك ع ل ه م ا ل ا س م هو ل ك س م ي ت ه نفسك أعزلته كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استغفرت به في أ و ع ل م ت ه أ ح د ا من خ ل ق ك أو ا س ت غ ف ب ل ف ي ع ل م ل ع ن أن د ك تجعل ا ل ق ر آ ن ا ل ع ظ ي م ر ي ع قلوبنا ا ل ل ه م اجعلنا القرآن ممن يقرأ <تصفيق> فيرقى و ل ا ت ج ع ل ن النابلسي ممن يقرأ ا ق ر آ فيشقى ل ل ع ل و ه ا ر ا ل ل ه م ا ج ع ل ا م ي ه ا ل ل ه م ا ج ع ل ه ش النابلسي ف ع يوم أن نلقاك ر أرحم ح م ت ك يا ا ر ح ي م اللهم إنا ن أ ل ل ك من ا خ ر ك ل ه ع ا ج ل ه و ج ل ه م ا ع ل م ن ا منه و م ا ل م نعلم ونعوذ بك من بك ا ل شركه ه ل ع ا ج ل ه وآجله ما علمنا ما م ن ه وما لم ن ع ل م ا ل ل ه م إنا نسألك الجنة وما ق ر ب إ ل ي ه ا من وعمل ن قول و ع ذ بك من ا ل ن ا ر و م ا قرب إليها م ن و وعمل ا ل ل ه م ف ا ط ر السماء الغيب و ا ل ش ه ا د ة أنت ت ح ك م بين ب ع ا د ك ك فيما ا ن و ا ف ي ه ي غير ربحيه ذات ل م فيه مضمون الحق اجتماعي وعين ل الهدى تدمع ونفس شركه دعويه ا ي ر ربحيه إنا و ذات ل مضمون اجتماعي م و س و ع ا ل ن ا ب ل س ا للعلوم الاسلاميه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 موسوعه في <تصفيق> ر النابلسي ه ه و ل ه ل ه ف ع ل ك م د ب ا ر ا ل ل ه م ا ص ل ح أ و ل ا د ن ا ا ل ل ه م احفظهم من فتن الشبهات فتن من و ا ل ش ه و ا ت ا ل ل ه م م ن ك ا ن منهم إيمانا مستقيما فزده و ث ب ا ا ويقينا ت و س ل ح ه ب س ل ا ح ا للعلوم ع م ا ن ف ا ل ا س ل ا م ص ي ا ف َ ر َََ د ّ ه ُ إ ل ي ْ ك ََ ر د ًّ الهدى ج َ ي ًِّ ا ا ل ل شركه دعويه ر غير ر ب ح ي ر ذات مضمون ا ج ت م ا ب ي ا ن هاديات مهديات طاهرات عفيفات محتشمات بالرسول الكريم مقتديات وبأمهات المؤمن وعلى الخطى امهات المؤمنين سائرات الحاضرات منهن خاصه ة و ا ا ل ض موسوعه ا ت ن ا ا ل م ط للعلوم ق <تصفيق> ا ا ت و م ق ا ت ا ا ل أ ر ل و ا ل ي ت ا م م ى و ا ل س ا ا ك ي ن ل ل ه م ا ز الأزواج ا ل ل ص ح ي ن ا ل ل ه م ارزقهن الأزواج موسوعه النابلسي ن ا ل ل ه م ا ل ع س ل ا ي ه ط ا م ع ة في <تصفيق> م غ ف ر ا ت ك ل ا ف ح ر م ك ه ا ل ذ ي د ع ك ف ط ر ك ه ا ل ذ ي ه غير ربحيه ذ س ل م ض م و ك و ا س ع ع وفضلك ظ ي م ا ل ل لنا ه أغفر ف ي ه ا اللهم إ ك ر ا يا م حيو م ن أنفسنا لنا ا وإلا و تغذر ر ن ان ل ك و ن ن من الخاسمين اللهم إن اللهم عبدك عبد الله بن عبد العزيز قد تفضل وتكرم ببناء هذا المسجد المبارك وكان سببا ج ت م ا ع ن ا هذه ا ل ل ي ل ة اللهم اجعل كل عمل صالح عملناه في هذه الليالي مؤنسا له في قبره اللهم وس عليه ع قبره اللهم وس عليه ع قبره واجعل قبره ر و ض ة من رياض ا ل ج ن ة ووالدينا ووالدينا ووالدين والمسلمين أ ج م ع ي ن برحمتك يا ر ح م الراحمين ربنا اتنا في الدنيا ح س ن ة وفي ا ل آ خ ر ة ح س ن ة وقنا عذاب النار 「そりあなあござんねえ」<音楽>